والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أَفَمَنْزِيَنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُظْلِمَ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءَ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتتير سحابا فسقناه إلى بلد مبين فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يطعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون الثالث لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أذوازا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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح مجاز ومن كلن تأكلون لحما طريا وتستخرجون وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتفخر الشمس والقمر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 وما يستوي الأعمى والبطير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أن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 وَإِنَّ يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَلِيلٍ جَاءَتْهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا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 مختلف ألوانها وغراب بشود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله عزيز الغفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ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 ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذالك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسافر يحلون فيها من أسافر ومن ذاب وولؤا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 سنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفوا لهم نعجها إنما لا يقض عليهم فيموتوا لا يقض عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجذي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحة، ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرْ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ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 أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ بَلِ الَّذِينَ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ولئن ذالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله ذهد أيمانهم لئن جاءهم نبي لئن جاءهم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 إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبذيلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يزيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم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 الله كان بعباده بطيرا